قال رحمه الله تعالى قال مالحويري ولو كان هذا الصغناته لنجلم هذا الصغناته إبن قيل أو بقر أم الله أو غنم أم علي تجيب أي, اي كواجباته في كل شن في النوع قصة ومنها النوع عشاء كمدة الصدقة صدقة ذلك كواجباته ثم فاد أصفه إبنسه ثم فتو يكينه إليها حجم بعيرا أو رو أو بقرة أم الله يكينه او شاطم اعرفوا كأنه صدقها مرسوك الزكينا لعما شيئتي حولي سيد الله لقبه حين يصدقها مرسوك الزكينا هكذا من هذا يا هيا واركي يا يا ها اوكي ها وانا لي قال المقال يحيى وحيري قال المالك به وحوري من نفاد قفص صوف ايديشه ماشيه الحاره وراصمي ببلينجانا وبقره مملقه غنم من مريا فلا استبقته عليه واحترق اي زكاد شي سماها في حتى يحور عليها الحول صلوا في الاصوله ليوم افدها مالكم ما ليس لغ بلاه يوم افدها مالكم صوفي ليس لغ بلاه الا يكونوا صنمي مويا له السر قبلها هرتي اللي صابو ماشي يتيم ماشي مرخص لصابهم واللي صابو اللي ماشي ويان تجيب اي واجبها في حديثه اصطدقتك يا كلايك واد بيسو تو يا قدي والله اخي يا والله اخي اما بلاش يسع ولا اما خمس الذود عشان لا في الليل على امي من ايجله واما ترى ثونه بقدر تنصب النيف الله وإما أربعون شاطن أفضل الناف وعريه فإذا كان الرجل منك مرخوصون هذه خمس ذوزن شن ناف ورخوصون هذه ومين بلقيلة أو ثلاثون بقرة صد الناف وعريه أو أربعون شاطن أفضل الناف أو أربعون شاطن أفضل الناف وعريه فما فاد الوصول أكاينه إليه حقه إليه المجال أو بقرنا ماله أو غرمنا ماله اشتراع إليه في فوقاته أو هبتي مما هبه أو ميرات مما أحل فإنه يصدقه كالزكينيه مع ماشيتي ماشيتي سيصغل حوليس أسغل الزكينيه إنه وقت يصدقه كالزكينيه وإن لم يحلون أصوديهم على الفائدة تنصفه إليسي الحون الصمتين أصوديهم وإن كان هذه النافذة لصوفي ديسي ومن الماشية حولها كمينة إلى ماشيتي في مرقة صحيحة لصوفي ديسي قد صدقت إلى ماشيتي ماشية, ماشية ديسي حول روسيا السوقي قد صدقت تي مرقة على وجه كيائتها قبل أن يشتريها أنتون صوائي بسنكور بيوم واحد مال كليئة أو أما سيقبل أن يرفها أنتون صوائح لكوربا لغسكي بيوم واحد مال كليئة فإنون يصدقها كالزكيني مع ماشيتي ما اشير اليه حين وقت يصدق ماشيته حولي استمرخوك الذكي اليه معناها وحول صوت دودو كهذه وحويا الشيخ لبل خولها سوفيدي صدقي خولها سوفيديستى مرخا ذكرك بحريسه لبا لو كلا قاديه لبا اس وخيهم اما انها سيحيسات خولن ليصاب ما الى سيحيستي واما انها haddii asiiyeyseeyse xoolan lisaab ku wuxuu yahay wad ka dhigaysa in sadaxda soo heshay xoolaha lisaab ku maasiyeyseeyseeyse in ka soo darto rais dad ka dhigaysa akaga bixreysa oo kuwan aanay hadda soo faa'iisi xoolaha salb iyo lotil liisaab ku soo suudaysiiyeyseeyseeyse taa hawlno teoriya hawlna soo suudaysiiyeyseeyseeyse laakiin سكين المرقع كبدي حميسي أنت أسخد الرساة هو الصوفة إذي ستي حضر صمته بلا رساة مالك الصوفة إذي ستي وانت أسويه ماذا فهمك؟ محاولة محلوة القادية مالك الصوفة إذي ستي إن الوحي السيئي ستنساب قارئ كو وإما إلا قارئ خطو النساب قارئ محاصي وأسخد الرساة سكين الله صلصة كبدي حميسي حدي وخصي هيسم حساب ركارينا يا خو انا هدا الصوفا دي سام حن قسمل حول خاطر بالله يا واكاس واغ سوودا يا مرت انت اسمك مالك با وحيدي وانما مثل ذلك كاتو سادس نوع للسماء صبري وانما مثل ذلك كات ثالث حويا مثل مثل ورت في ضو وكلي يزكيها الرجل اللي ثم يشتري بها وكيب الى يوم الرجل من كره عرضا على ابها وذي بي يوم الحال قد وجد عليه قوه اي قوه قوه في عرضه ذلك الاتي سيدا اذا باع مرخيبي الصدقه صدقه في واجبيسه اي قد رجنه من صبره الصحراوي وذخليا الاخر اكله صدقه الصدقه قليله هذا يوم ملك السغا ويقول الاخر كلوخودي الصدقه كيسه كذا كبي جميل قد يصاي shalay buu zakar ka bixin mar tartiibka aybi walaaba hanbu ka aybi oo isbeddeshay waxyaab la wasyaad isku beddeshay shalay waxay ahay xoolo ay ahayno cidna wax amal caadi ah hayd cidna mar qasay cidna wax isbeddeshay mas'uunna lay adigaana maanta alaabahan buu ka aybi uruddo tijaro oo ka dib xareysa kala waxay isku beddeshaydana قال مالي وحوري في رجل منك وكان صناتا ليس غنم الأري لا تجيبين كواجبين فيها لحيا السكاء الصدقة في الزكالو وفاشترع سوئي بيه إليها حق إذا أكي علي غنم الأري كثيرة طلاف ربنا تجيبين في دونها أري جهر السكالي سبه الصدقة في الزكالو كواجبين ورثها وقح إنه لا تجب عليكم واجبين في الغنم كل كلها أمانتي الصدقة صدقته حتى يحول عليها الحوض صدق بالله صوريه من يوم ما لغب الله أفادها صوفا إيدي سي باشتراي إيبوك صوفا إيدي سي أو مرافع مرحل وذلك عنها صحيح قدعي أن كل ماشى أمانتي كان هذا عند درغ جل كأكثيسة ومن ماشية حرعة لا تجمع لك واجمع فيها دحنها الصدقة زكاد من إبل الجل أو بقر رمال لأة أو غنم رمال فليس ماهر يعد ذلك فليس ماهر يعد من نقطرية ذلك نصاب مال مال نصابك من نقطرية ماهر حتى يقول الله هذا في كل السنف نوع قصة ومنها كمذا ما شيء تدبئك ودبئس في أحديثه الصدقة تزكره فذلك كاسع النصاب وعن نصابك الذين نصابك أصوه يصدقوا كالزكين يمعهم عيسى ما شيء قاد وصوف إليه إليه إلي حبيثة صاحب وقف في إسخالها ومن قليل وحيره او كثير نضيف ربنا للماشيه هذا حكومينا مساله سبحان الله سو سودوهم عليه دوحيان والرافي عليه واريقان الزكاه الى كواجب شديد اريقا الزكاه كواجب اريبسي لها سويلار لو بسلو قبي نبا خد حوران سوفايديستو يا لما الى الحوران مسيه جساتي يساوي غاري لغاري مساله هو روس وشي واهدي اي مره صحويا نصاب masalana dhambay hadda anwaranan wadii wuxii asiiyaysay sidii sabuur garri marq waxaa waya wuxuulay yahay ariga asiiyaysay sidii ariga ana misabuur garri no wuxuu ka qabteen waajibi ariga ma ariga asooyisatay haddana yaani sabuur garri siisan oo in taarki ciri asiiyaysay sidii anlogi kala hadda sawir wa xasaabay buquliyihii zakalka hada soo faayideysatay zakada dal yarriis saafay ku billaabisa misaaq ku billaabisa kuuleey misaaq الله mar xabuu billaabana وإن صاح وحوشيدو بالي فرحيم الله تعالى نسيت البابيه قال علي وحول رحيم الله تعالى اه قال علي وحول رحيم الله تعالى واي في رجل لم يكن كان له سنات غرم وقري لا تجب الى واجب فيها اخلت الصدقه افر سددت الى كواجب فاشترى سوء بي الي حجيل غرم ارى كثير تغفر ربنا تجب اي تواجبها في دونها اريكا سي هيستاب انت لا غاري و خا واجبيسا كالا سو ايشاي الصدقه الزكاه كواجبيسه او ورثه او سو دخليه و وخرو لا تجل عليه هو واجبيسو في الغرم ارقا كلها دمانتي الصدقه الصدقه كواجبيسه كلها ارقا دمانتي سينو سينو واجبيه حتى يحول عليها الحول صلت الله اسو ودايغو ليوم ما الله الله فاخذها سوف يديس وعندما كانت صوفة إليستين لقب الله أبو مركب صندت في الصوف وليزه مركب صوفة إليستين باشتراع صوفة إليستين أو مرأة غمر وذلك أرغى سعودة عنك أن كل ما شيء أمان فيه إن تلغى جلن كأكت ومن ما شيء حراء لا تجب إلى كوها جميع فيها صدقة الزكالة أو من إبيل أو بقر أمالاء أو غرامي أريع الإنسان كما يجبين و أريع إسلام الله سيحة إسلام و أجل إسلام أسنك أسنك أسنك فإنه يعد من الله قتلنا أيها ذلك إذا صعب نصاب مالك إذا قررنا حتى يقول الله هذا في كل السنف نوع كسه منها كميلة معنى كل يربع الإنسان نصاب أسنك أسنك أسنك الله يرون نصاب أسنك أسنك أسنك أسنك اذا مثلوا سوادر على تلمسوا يريد كذا ا ميدوالبا او كبيدا وانو حتى يكون الله وهذا في كل ولك قران صوت المنايا لولا شيء حتى اسكو جنس يهيب على اسكو ديكرا اسكو جنس ابل كان حتى يكون الله وهذا في كل شيء في المباركه وبله كميدا ما استديو في صدقته ستدوا حيث كواجب يسو فذلك صان الصواب والصافكا الذين الصافكا سيصدقوا معه ميسي فذلك كذاك وهم وحن اي تراده المسكده اي كاي واجب يسويها الذي يكون يصدقه كذلك هنا يا جماعه وفي عيسى ما فاد إليه اليه لي حق عيسى حوله المال الذي عنده قبل الآن الان وحوله سيحصل صاحب وصاحب سوف يفيد ومن قليل المال يراه وكثير من الفقرانه يلم شيء ترقه صحيه كامله او راقه الله سبحانه وتعالى يطيب الله قال مالك وحنا الرحيم الله وتعالى لو كان لرجل ولو كان لرجل نبات وهات اي لو جلد او بقر ما الله حيواته هو قرر مهما ادي تجيب هي فواجب في كل شيء في النوع كذا ومنها كندا أو صدقه الزكاه هي كواجب يس تنفع فاد وصوف الى حقيقه بقيرا او ضوكير او بقره تمرله او شاته ما مفاريه صدقه او زكيه كان عماشيته وهو يباشي يدي سمعيدا خيلو صديق عمره سكيلو يقاطع سنابيلو خلاصو خاوي يستي خولا كلاوسي ايي سخون نصاب هذا صويش ايي خولي كووسي جوجان دساب كننا يا سوق ديي يساب كلين قال يحيى وحيري قال مالك وحيري وهذا كاسره حب باشي كلوغو كلكعلبيه كلوغو كلكعلبيه ويها وصديق طعن في هذا انا كنت صعبت انت ما لا فهمي قال مالك وحيري شلفه انت تواجبك كدي بو اي كواجبايس على الرجل اللي انت ثلاثه وجوده اللي في هو فريضلي على الرجل اللي انت دشيسا وفلا توجدوا عن للهلي عنده اكسيسا عن للهلي وفلا توجدوا عن ها وفلا توجدوا عن للهلي عنده اكسيسا للهلي الاغينا اكسيسا الاها يدو فلن تجد عليه وخذ مكانه ميشن ولقادي إبن اللابون منه يعاني لقادي وقال لما جده سنحجل في مجدك لي ذكرت الله لقادي وإن كان رضيته بنت اللابون منه يعاني لقادي وقال لما جدك سنحجل في مجدك الشيء أو حقة من أورك المطيسة وقال لها سنحجل في وذكر شيئ وياه او جدعته ووا مده ووا مده الفاجر سطيره افرد فيه وقيصته شجلد كده ولا حيل قشيت ورب يفرده خا وك رقيل قدرهوي خوي ها خالد ولم يكن عنده صوصاص ما والله غير خالد ده او من ويه دهني لا تسأل عنا حين كروح وأوحى على رب المالي على رب الإبلي قف قيل إسكالي أن يطاعه لسوئي بيه له قف سكين أغرمه لسوئي بيه حتى يأتيه بها الله ولا وله حد من يجعله من المالك أن يعطينه بحيه حيبتها قيمة دينينه بحيه من يجعله من المالك حالك عشاء في سكافرينه أحمد حالك تلمان الله وردي حد لي اضرخا سحوي ابن تومخاضا لوياشي سمها طالب بنت تومخاضا لوياشي قال بنت تومخاضا غور متواجد تعني نسمر خويا يا شريه لواتن صحيح شريه لو بنت تومخاضا لوياشي وااد ويداي واحد خريسا قال ير عمر خاص حويا لوج دروس حدك غدالاي سماده فاميلي لكن والقه منخاض بحصه اديك هو نغوا سويلنيو او الله معلهدو قالتي مثوي وحطوي بالرا قادين سلويرا واخا لو غو سووخيلين كرو ادوحان قال النبي ياشا سوري عليه الصلاه عليه السلام حديث البخاري يا مسايحه ويه اه واخا هلكا جبتو برقه سوخاض قال اقولها دين طلبون بعض حساب واخا ما هي دين طلبون تاسع دخيري قف الزكاه صحيح دين طلبون قال ee bilsoonuma ayaa lagu leeyahay waad weyday bilsoon khaadib oo yaan bilsoon khaadala bixinay waxaan markaa aadiyo waxaad ku dareysaa laba tan diilar ama laba diila ay waxa weeyaan laba dhefo ariga laa wax laguula wax ka weeyahay hadii laga qaado adoo laba سلا وحد تلمامي ابن حجر عز قلانا رحمه الله و تعالى فتح ابن بارية من جولك صدحان صفحان صدح مقلئة ضواتن رحمه الله و ابن حجر طيب مركة وانت هسوء يا او حت المامي وانت هسوء إي بيان وابلانت هايو انت هسوء إي بيان كان بقالب تغوك هانا وليا لكن قالب تقيمه هذي الله عقل و بحيوه عنو سلا مجع لبليه او باري رحمه الله تعالى وانت هم لا فهمي بركة قال رحمه الله تعالى وقال مالق وحوري في الامل الجيري الواضحي ابيها الغطاملي والبقر اللذي الصواري ابيها الغطاملي ها ويوا بقر اللذي الصواري اي بركه سوي ياد لافته فيها لو سوضاويهايه ديها لو سوضاويهايه وهي ايوا بقر الحرث اللذي بيرها لو قديي واذيفي كان كليه سكل لا قاود كده وجود في صدقته صدقه صدقه متواجهته او رب الغضاب لا هي ولا شنه ف قاعده او هي وخصه صارتو شنه ف او رضيت على ولا ف ولا فاري دو بخليه عندما تجي في رب الله رحمه بيديه مره وستخيه بخليه زكلا بس انا اسئله الاسئله اسئله اساسيه او بس خلافيه ويعني انا كنت الاجابه خلاص احاول يا زكلا اللي جوه بدي أبو حريفية الشافعي وحي كدسة قال إعطامنا من غباح حصان البصري لخعي سعيد من الجويل صفياني الثوري ليث من السعب إيا أحمد محمد إيا أصحاب مراهيم رغاه هويه iya abu waxay wiil u leedhi jiray wuxuu soo tiray ibn Mundhir sidaas ay ku tageen ilmarka waxa ذكينا ee qadii jamaahir walaaliba wax ay qaraan xikira laay qadii laanu hawiyo iska la yeeso sida kala uga baxdaayo awr qowla qasab dibiga beero lagu badan sookeeyaha qadan qaraabada qadari جماعه الطلاب اللي استاذه كنتي زين سوره امام العيري وكو شيكي كتاب يسمى عوده الطرقاري لو في شرح صحيح البخاري الجزء الاول طيب ابو الوليد الباجره وكو شيكي كتاب يسمى لو في شرح الموطا او توم جلد اللهم صل عليه تكلان سدر الغاجه حاله وحويا لا قادم ما يوق صح اوخي يا ماري يلا بحكوا بدي يا باب الصدقه الخراي باب الصدقه الخراي قلبي وحس كنت درسنيسيه يادك وحس كنت درسدح اي بخليه من ذا بتبيعها انت بس والله سهله يصير الله قلتي لا وايه صحيح. صحيح. الله صحيح وائح الله بستعامه الله بستعامه وعنا قابل صدقة الخلوضاء قلوه وحسن رسطيء ضدك وحوه وقل طلعا حوراه الصدر سلا زكري طيب اللهم صلي عليه تكرمه قال الرحمن تعالى قال يحيى وحويري قال ما لي في الخليطين لوضي وحسق الدرصي قال ما لي وحويري في الخليطيني لوضي خليطين وحسق الدرصدي اذا كان مرخي اذا كان رغاعي هو الى الله يا مرخي يا واحد ميدو سيري خله الى الله والفحل اوره نويه واحده ميدو كليه الفحل الواحد يرى الشيكسه كيسه لا با له يراها هو فحل بالفيلاها اورگي ذا فحل مال يسيدها ورنكه فحل الهيغا اور تصح لبالي ذا ما يراك والله هو حول يا بنات مو يا قرفه فحل مال يسيدها هو لا ذا رجع انسى عمي وش يتذكر لو اورن وحا لا يدا او جيله اورك كجله مثل يا وياي وانك ياه وحا ويان يا وياي له ديبك كجله hal dibi keneen kuut de galaw hal dibi keneen ee dibiga oo xidhiis doornaan ka dhidha in mar gaashu yelada urfiyada qas inuu mid kale yahay wal kama la kaad dibi kene ku soo dhal sala kale dibi iyo dulis wax lagu qoraa biyanaa waaxda midow kaliya u yahay farqigna labada khaliil taleefan xowiye wala wal wax soo da sabay waxa ay 69 12 qodobasho ayaa soo lahaydteen saxliga laakin waxu السلام ورخا حويان با ان قفل ليسي وفاشلغول قفل ليسي وانا ميكوكليه هي وذا عليه تقلا وحين المرخص حويان و ان ميدوكليه ودا يها مقاس يتصدباش ادو تصدباش كل واحد منهم على لودوده الكرميده ما له و من مال صاحبه صاحب مالك سا ادو كان قرتو وين عرفها هوك هاوك جربته كل واحد متصو منه هالووده كميله ما له ووليسا من مال صاحبه صاحب في سمالكيسا الا وولي مالك والذي يعرف عن قرنه ما له من مال صاحبه صاحب في سمالكيسا اندري ا ليس بالخليد بالخليد وحضر رسول ما هيك وين هو ليس شريكه والله شباب الله تعالى قال المالك حولي و لا تجيب الصداقة و كما أجيب على الخيطين اللبذي قفوا و حسو الدرسين حتى يكون الله و هذا لكل واحد متكس الله و هذا منهم لماذا ما شان فيه الصداقة و في سكبه كما أجيب إسوه ذلك أعطي المالك أعرفها تفصيل صداقة و أنه إذا كان لأحد الخليطين أنه شأنه يحاول أنه إذا كان مرخوصا لأحد الخليطين لبالا وحيسكو در سنة امت كمينة أربعون شاطن أفرت النافو أريا إيا فساعد وحي كبنا وللآخرك كان أقل من أربعين شاطن أفرت النافو أريا وحكايا رؤوسه ناضي أفرت النافو أريا وحكايا رؤوسه ناضي ها صدقة مرخص كانت الصداقة الزكاة وحياها ليسا على الذي كيدوشيسا له, وصن... له الأربعون شاتن له سغوصنا لأربعون شاتن أفرطن يفوريا ليسا محاوية أشهر القدرية أشهر ما المقدرية كانت الصداقة على الذي له الأربعون وات لا أربعون كريم ورقية ها أشهر سيديه أشهر سيديه وكانت الصدقة الزكالو حيانيسا على اللي بيكيدو الشيس له يساقى أربعون شاطر لافرطة لايفقى أليه دوسفنا هذه ولم تقل معهانيسا على اللي بيكيدو الشيس له يساقى أصو من ذلك أنتوا حكا يرم صدقة محسي فادو شيس ماها فإن كان هدوسف هذا لكل واحد من تصوم العرقونهما الوضع كميدا ناشا يتسديوا كواديبه سفي بحديس على الصدقة الزكالو جرعا في الصدقة zaqila wa lagu kulmidaya oo si wada jir ah looga qaadaya wujdi wacisada sadaqadu way ku waajib tahay calayma tushuda qamii xasbuma istran in xaaddu sunna leeyaha haddii uu metud 1000 shaatiin oo kullay oo kullay fa ariga oo qall min dalik inta wax xiyaro oo min ma tadibu feehi sadaqato dhiki zaka waxa ka waajibisa kun bayu فهما خليل قانويا يترادان ويسكرانا قانيا الفضل انتقاراتها بينها نحو ذا بسوية سلسلة كانشاء على قدر عدد أموالهما حوله وقال مركز حيث تنظو ذا على الألف كمك وحاء بحصتها قيبتدي وعلى الأربعين فردها بحصتها قيبتدي بحصتها أي متصالين لي وحويا لبنظف حديوا مركز حويا مركز خليل يهين dhaqiradaasi wada jiraa looga qaadayo waxa weeye waamarki mid walba oo labadooda kamida inuu seesa kusoo hagaagaysaa ilaa in zakat ansahay u dobeso labadooda kamida laakiin haddi midkood ay afar tan nafaxay oo zakiga marka ay gaadhey midna afar tan ee 20 da nafuleeyahay zakada waxaa laga qaadayaa قال اللي احنا هي اللي احنا والحق هو وجبه وحق مو وجبه فصلته هو هلا قبل قياسه ما اذا كان كيسه واخلينا هو اسمه ليس عليه وحد شي يسمع ليس عليه شيء طيب وحويه مساله كلا لكن حديم بالبا او لمودا كلمه ارغيس اما قيبته يس ولا marka waxa weeyaa si wada jir ah loo qaadaya taasna laba u sii qeystamo iyo six leegashawreeyeen oo qallaf iyo qallaf laba naafiya waxa weeyaa asarta naafiya asarta naaf marka waxaa weeyaa si wada jir ah loo qaadi isla markana naafka qiimihiisu si wada jir ah u qeystalanaya six leega u qeystalanaya laakiin adaiku badayee hoosay sagaalka boqol eleef sare aya iskuleeyay yiil deemar qasuxa weeyaan way ka dhixraya zati wixii ka waajibayna 290 eleef fariyo somo ah eleeso somo 2500 shiyaash shaato neef boqol neef sare somo hadduu jigi halga bixnaaya mal le somo aya sagaalka neef faro bixin sagaalka neef dadrti ku soo iyadoo sadexale kun iyo booqol soo mara kan sidii dad left iska leeyahay sidii booqolnaaf iska leeyahay marka qeysta ku soo hagaagaysa ayuu bixiraya kan kale markaas waxa weeyaa 300 qeyt ku soo hagaagaysa waxa weeyaa isku soo duuduub bisalamaash tuna rahayd markaa isku in marka tiradii ma qana sooma madamni tiradi isku weyn annay waxa laga qaadayana iyo midka شان صبح احنا لا قيم له اني يا العاسي <تصفيق> كويس وين تروح في تلمها وانا بقول على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها شن ممكن نافله كعطنا نافله استقدر الخصم هذا غيان دي وتصير ذلك ارجاء تفسير فيس وحويا لانه كان لاحد الخليطين لرانا الخليطان كان يتمينوا من الخصم هذا 40 شاطا فساعد من فساعدنا يوحيه وللآخر الكتلون أقل من أربعين شاطر نفرت النفو أريه وحكيره كانت الساعة آذق في النساء ذكره وحياها على الذي له الأربعون يساقع نفرت النفو أريه وصول ماذا؟ وايه له أربعون شاطر نفرت النفو أريه وصول ماذا؟ ولم ما على الذي كي دوشي سلوه اذا اصولنا ذا اقلو وخا يربين دارتا فتنكا الصداقه وحزك قالو ما له فان كان ادوسنا ذا لكل واحد ميت كصومنا ميت كصولاركم انهم الود كلمه انا شيفت ديوه تو اديه سفيد حديث الصداقه زكلو جمع ولكمري في صداقه زكلي وجبت الصداقه سكن واجبها خريبه اصول دهي عس كان لاحدهما من ياكم ذا ادوسنا ذا 1000 او او أقل من ذلك كنك وحكير أو, او مما, مما كيك مما لكن يتراء يتجيب اي كوادي السفير حديثا الصدقه الذكر وللاخر في كان 40 شاطر نقط التفوس ماليه او اكثر من كبدا فهم على وضع خريطاري ويا و لا وحس بقدر السب يترى دار و يسكنون نظريا الفضل ان تصيراتك و بينهما دحدوده بسو يتسيسه قش انا قضز حدد قوله هو بgetChildrenه وذكر ما قدرته اي هي قال الالف كون قدشي سوا كان كون كلمه حصتي على حتيده وعن الربعين افتخله بحصتي على حتيده ورجع الملفك تواي وحاش قال شعره قال مالي رحمه الله تعالى الخليطاري في الامل لفظا اصدر سجل و بمنزله الخليطيري هو يصدر صدو كلا ويا فيل قنبي ارiga معنى ارiga سو تساليه جيل الى النظر او قياس قادوك ديهي كان قصه عاقل كان سميد ما هل عاقل الحر لا يقلع له الحصى من غشام قفت مرخص حوي عاقلك دغه لوما قراعه ما حوي العاقل يكفي الاشاره نويه له اشار له كفلا مره وهي وهي كبخل لها من عاقله هاي وسغارها كتلي جده مشي لو على واجد مشكله waxaa sawal lagu waxa lagu yiraahdo waa sidii iyo waa isku dhaxdaas daday waxa lagu yiri marka hadlayo igaro fariiso marka wax yar khaldaba ayay qoray xadiiqraawiri shaalo والحرق لا يغرأ له الحصار و البيت نعاصى الشيخ مقبل أن هذه الواجئة الله تعالى مرخوكادي وحاوله في ساوكيس المدالس الأدبية مرخوكادي وحوين مرخاش حاولي هذا البيت ليس على إطلاقه كم عبد أحسن من حرقه إنه سعى ضمب حركة في عميه وإنه سعى ضر مؤمنة وإنه ومر... سعى مرخي جرته إنه سعى حرام طيب أن في منزله الخليطين ويا في الغلب يكون يسود صدارقه يجي تبع عالي ويككل ويا في الصراقه اذا كان الجميع سوى الجرء اذا كان مرخصا لكل واحد من تصومها لوده كميده ماش يتي بها كواجب يسفي فدحري صدقه الزكذ وذلك من رسوله كل اي اما رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا على ليس في دور خمس ذوذ جي... ليس في دور خمس ذوذ شنف اوغلا جي... شنف وحي كهو سيأمي الإيمين القيلا معها لصدقة وحي سكاة وقال عمر وخطاب وحيو حديث كدهره في سائمة الغنبي أرق كيسا فوفا إذا بلق الملكي قاله أربعين شاطر أصفرت النفاء أرقى شاطر حبال نفاء كواجبيسة وحيو كينا يا حديث كان إياه أثر عمر وخطاب وحيو كينا يا مطلقنا وحيو كينا يا لما القفع إسكدر صريحة لها حديث ومركز وحيو حيو يحيو indii mid koqoolay yahay qeyb qeybsu ku saagaayayso zakaayda gaare kankalla zakaay gaare soo noor soo oran kay qeybtiisii zakaada gaarisoo iska leey qaadaya soo noor oran oo kan waxa loo qaadi waxa loo qaadi waayee soo haduu gaari sukareey ذكر الله قادة ليري ورغم ما دامه السنة ليريب لي هاي ورغم تحاولي أن وحسكى لك قادة ما يوليه يسكى يسكى لك قادة ما يبتسى وقادة ليسكى قال يحيى وحيري قال مالك ما هو وهذا كاسر حب ما شيكا لوفا فعل بميه يصبع طعب في ذلك قادة ما قال مالك وحيري رحيمه الله تعالى وقال عمرو خضابو حويغي لا يجمع لما كل ميو هين مفترق مد كلا تكسل مفترق مد كلا تكسل ولا يفرق لما كل جيو هين موجو الطميع مد كلا تكسل خشية الصدقة صدقة كعبسي ابنكيد أنه إنما يعني بذلك أنه إنما يعني بذلك أنه حول الجيذا أصحاب المواشي هو مرخص حويغ وحويغ يعني حول الجيذا فعنه يسريه وهو هويغ وخوله جيدا بدايه كانو اصحابها المواشي اللي ملكوا وحويوا خولها اسكله وهذو وخليره هاوا لده جل ياردو سمح اما النعنوري ولا يرهاد كو لو عاصا يولد قوله هذا في تفسير جنس وحوي يقول لا يجمع بين مصطرق الحريه و اي الله سبحان لا يجمع بين مصطرق ان يكون النفر الثلاثه اي يكون اليه النفر كوحده ابو صد كوحده ثلاثه صد وحده الذي ركوا ويقرصون هذا لكل واحد بيت صا منهم لمده كامله منهم يصدح على كميده 40 شاطه فطر افاريه فقد وجب على كل واحد بيت صا حكو اجتمنوا يا في غرب ارجيسا وحيا السلطه تذكر كواجبتي وصدحوا هذه بيت صلي فليقاضي صباحا وايصا صدح لفصواها واي فيدا اظلهم مرخصه هيريو اي روسو جيروك وصاد باور المصدق كيسا كذا قاديه جمعوها ويقرونيان ولد هذا جمعوها يكون شنو عليهم دشوده في ها ارين حديثه الا شاط واحده الله في بويار فلهو عن ذلك انت ولو ديلي هه افرصو اقتر جنا فحك حل باك سيدته دينا حلبك هوجبي صغاشن كاين افنا تاوح ويري و على كل شي سيدته دينا حلبك هوجبي سريعه سريعه صغاشه غادي كول المالوي غنقسمو وحل اياه حل ربي حلق بك واجه لكن بقول يكيه لو تنسى ان افنى الله با. صحيح وكه هل أملك حلق الله لقاك هذه تصدح ما يفرق لقاك لها الله حلق لقاك قاك لنصدح الفرقناه بقول يكيه لو تنسى مها حلق كريه ونسى الله وقاك الله بايس كيه اللهم استعاموا عليكم لان وتفصيل قوله هذا الكيس التفصيل في سواحة ولا يفوق بين مستمعين مئة كو كولانسان اللو مكلة جيهوه أن الخليطين اللبضوا حسكون نحضا صغي يكون وحوانايا لكل واحد مئة كستان أو منهم اللبضوا ذا كميدا بأطوشات بقولنا فاريه مئة أطوشات بقولنا مئة أطوشات وشات هنالك يا لكل واحد منهم مئة أطوشات هيا وشاته صحيح لكل واحد يمتصم من علامته 100 شاط وشاطا نقول فيها مقوليه هلنف او فيكون عليم تشود وحانسه فيها دخل الى ثلاثه شياهم يقوا صدح من متسمحونيه ها شياهم مره سحوايان بقول يا هلنف ولييحي يا هلنف خلي قاديه مره حولك اسك قرباده دونس صدح ناف قاديه في هذا احد وحال ثلاثه فيدا الله المصدق مرخازكدا صوروي مرخو خا ويان سوغارو قرلا قاوي كلام گيني يغرمو ولم گوگا على واحد منهما مدك صيا كمينا هكا 200 شارته شارتين گوديه 200 وسا 100 كمخاليه دي 100 شارته گوديه ادي فيدا الله مرخو صهر يا المصدق كي مرخازكدا اورميه فرقا قاوي كلام گيني قال عميكم اهني على كل واحد متصلوا مع ولدكم دي لا شاطه واحده انه هي عن دارثار القوالو دي دي فقينا وحل الى جوع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشيه تصلات ليله صدقك عشت درتيت وصدقك عشت سدا لو سبيريو قال مالك وحوري فهذاك قال لي شو يرسلو طال ما لقي في ذلك القاص سفيان الثولي وزعير وكتلين ما ما جوح يكون ببابي هي. فيما شيء يعتدون الله الثلاثنية به الشيء ومن الصخلي وحط كميدة في الصدقة الصدقة الصخل وحط كميدة وحط كميدة طيب علينا صحيح؟ <تصفيق> وايه ما الله ترينيه مثلا ما ترينيه ومسالة خلافية على مذهب الجمهور والله ترينيه اويا ابن حزم وحوري لكن لا ترينيه ومسالة خلافية ونالهدي مسألة لانا وحد كيه سيادة وفاصل وحد كيه سيادة من جوع الفتاة وانا شيخ ثم تيمية مجلد كشريا و لوا 200 يوم خرسه صفحه رقم 273 44 في شاء الله تعالى لو حن جيده 400 جله 23 صفحه رقم 200 صدر يسيدي جله 23 صفحه صدر يسيدي بدون الفتاوى يا المحله ابن حزم رحمه الله تعالى وجله كشراط سبحان الله 200 خطوات يا افضل وكسعه ده سداد غاجيره وايل لا وعلى مت الجمهور ويا اللهم صل على سيدنا عن مالك عن ثور بن الزيت الديلي ثور بن الزيت الديلي عن ابن ويل بوكوري عبد الله بن سفيان قصده في صغناضي يا اللهم صل عليه سيدنا عن جدي يهودي بوكوري سفيان بن عبد الله بن عمر وخطابه بعصو الدري هو ونن كلي يراه اللهم صل عليه سيدنا صفية بن عبدالله قالتها وكان وحوها يعد مصدقا حالو سكذا صوروا أيهم وكان وحوها صفية بن الله يعد في قتل على سيداتك بالسخل وحركة فقالوا وحيراهم أتعد علينا موحى النواتين وليسا بالسخل وحركة ولا تأخذوا منه شيئا أضعوا إحنا كقاضين وحن هضانك السيد لما أقبل يسيد أضعوا ليسا كذي وأتقتل وليسا والنسالك وأضعوا ليسا أضعوا ليسا بحين أنا فلم يقدم على عمر خطاب المرخوص وقال ذكر هو شغله حيث ذلك امرئ فقال عمر وحي نعم تعد عليهم وادط سر لي بالثقلة او يحملها الراعي منك اري الى اليو صاحب ماليه انت قلته وتنقصو قاديو واد وضو... واد تلبر ولا تأخذها ضرب قاضس ولا ت... ولا تاخذها مال هل اكوله وشليس قادم ولا رغب للمهد كرليس ولا ماخذ ترمنا قادم ولا فحل القلمي اريد مرخصا حويا اني شرح قاضي وان فيسا وتاخذ والقاضي الجلعه تترك على الصبح وحويا جلستين يوصلني تترك على الصبح هذين وذلك القاسده عدل ومن اوض حي عدالته بين الغذاء الغرمي اريد يسيير يرض يخياره شيء شنو عكس في عدوي وخيار شيء في دعوه كوي اريد مرخصا حليها الاكوله وتلعيريين اللوحيين لا يسلوا قصة هذا سحب هذا يقول الله يا حقيقة هذه اذا ارغبها وات المهد الكوريناس ويان اذا شيء والماخذة والماخ وات مركز حوال الهباد اذا انا نوصا شيخه قال مالي محوري والصغلة الصغيرة تواطير حين تنتج مركز الله وارغبها التي تيويها قد وضعت مجلسة المهدة وفهي توقي ولدها المهد الكوريناس والماخذة هي الحامل واترهمل وحويا على شرح في السيدان والأكولتنا هي شعط اللحم وعناها في حلبكة التي تصبح تصمر العيري لتأكل سلعنا وقال مالك حيري فالغدل لنكا وتكون له الغنم عريق واي لا تجب فيها الصداقة الزكاين كواجب وفتوالد دعا قبل أن يأتيها انتروي من طهره المصدق كي سكذا ورونيه اليوم واحده مالي ممركي كعرسة إباتي كي سيسي طلالي عريقي فتبلغ أي جانه ما تجب فيه الصداقة الزكاين كواجب بولادتها أو المدع أي شيء يكون جانه على ماليه حويري إذا بلغت مرخه غادو الغننم ارقي اولادها اولادنا مرخه كو غادو ما شيء اي غادو تجيب اي شيء في شيء يخديسا الصدقه الزكلو فعليه دوشي سوحاءه فيها احري الارقس الصدقه الزكليبه وذلك كان القاص وحيا ان ولاده الغنبي ارقي مرخا سويا اولادها ولديه ارقي مرخا سويا وحري هيسا ومنها ارقا كهادو ارق قله معناها نفسه والحركه والحركه الضي وذلك كان كتحوي اما ولاده الغربي سو ان هارغو كثير يهن كان داسي مخالف وخلافه هي اللي ما يكون فيه تميلها لسوفه ايديسه وبشتري ابلو سوفه ايديسه او جبهه ايديسه لو سوفه ايديسه او ميراثه لحلو سوفه ايديسه حركه الوحده الماميه مساله الوحده الماميه ارغي حدئ خو أو... بدي 18 وس... كيلو قالي رصاص عدو أو... عاونه آه... آه... اي سي ب شمر كان سحاويي وخر زكاد وااد بخيليسه لخرو دلاله ما قشيت لخرو دلاله حبت توي باش قسها ثلاثه وحيره على فش ذلك كاسوا و حلمنا قال عرض والله يبلقوره داير تمنه لعك ما تجب فيه صدق تسكدو حكوها جميسو ثم يبيعه يبنيو صاحبه قف ألاف تيسكالها فيبلغ بها ريا برغبح فائذة يلعاش وكهل مرتين لوقيو ما شيء يتجيب فيه السلقته إذا كانوا يكونوا يجبسه ليصدقوا ضمحه ليصدقوا كسكبهم ضمحه فايليسة مع الرئيس المال رئيس المال كي أصلكها إذا أنت معاشك المركز كي والأسافة ليس لكي أعنام ينسكنا نصلكها بخلية وإذا كان ضمحه فايليسة عديتها معاشك فائدة فائدة عديتها سوف يدي أصلك يساققنا ومعاشك هذه أصلك الشيء وككشنا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 أو ورفه أصح لي <تصفيق> على المالك الحويري فغذاء الغربي أريد أن تكون مركز وحريس من هذه الشيئة كميدين غذاء وحليلها وأريد أن تقنقبها لها نيل الكائيو وحراية نيل بالها ثم يضعون أحد ثم نيل بالها ثم نيل بالها لا مقال ما لسكون لها بها كبير لا يمكن أن تكون لها مقال الها إذا كان لها مقال بالها مقال واي اه ادو امر مقلد امر امر سبع امو حسبت الانصاه ما يا قال ما يدو حرث قذا من حيسه كم ديهم كما ربح المال مالك معاش سو كي سوغ ميد ياه منهم مالك ما ولا فهميش اللهم الله وعلى فضل وجوده 说了说了说了说了说了但是忘了但是你算不起<音>